ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 بما كان دعواهم اذ جاءهم باؤسنا الا ان قالوا اننا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل الىهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يوم اذن الحق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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سؤاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها